شرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحَ وَالَّذِينَ أُوحِيَنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنَا قِيْمُ الْدِّينِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدَاعُوْهُمْ إلَيْهِ